غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وإياك السعيدين إذنوا فراط المستقيم فراط الذين أنهمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نسعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين عليهم غير عليهم ولا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 مالك يوم الدين إياك نعفل وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنهمت عليهم غير عليهم ولا العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إنك صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وَالَّذِي مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَضَلُّوا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الرَّحِيمِ مالك يوم الدين. لك نعبد وإياك السعيدين إهدنا الصراط المستقيم الصراط المدين أنهمت عليهم عليهم